يا الله طلبناك يا المعبود تنزل لنا الغيث بالوطن يا الله طلبناك يا المعبود تنزل لنا الغيث بالوطن في ثانية عمل الوطن يا عمال مسعود وتيلن افتهم ظلامنا وربع الظل العيون نفوت والعشب ينبات بخيرانا يلا طلبناك يا المعبود لنا شوف râne la moa, dout, mestea se îndehăra. طلبناك يا المعبود تنزل لنا الغيث بوقانا الطف بنا يا كريم الجود مضميني والأرض عطشانا ترجيك غصنا شجر يبسات من يا بسات من الوات عيدانا يلا طاب ابناكي المعبود تنزل لنا الغيث ده وطانا يلا طاب ترجيك حتى نيجالجود اللي يتألفت الحيرانة ترجيك بضال غنم وسود اللي من الوات هزلانا يلا طلبناك يا المعبود تنزل طال <تصفيق> ما